بسم الله الرحمن الرحيم ابن الوالي ابن الوالي ابن الوالي سيف الله المسلوس ابن الولي فتعالوا ننبش أوراق التاريخ تعالوا نستعيد الماضي ففي قراءة التاريخ صور وعبر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم وإذا ذكرت المعارك ذكر ذلك الرجل خالد. إذا ذكرت العبقرية الفذة في ميدان القتال ذكر ذلك الرجل ابن إذا ذكرت التضحيات والبدل ذكر ذلك الرجل خالد بن وفي معرفة اخبار أولئك الرجال رفع للهمم وتجديد للطاقات تعالوا نقرأ عن بطل الأبطال ما من صغير في أدنى بلاد الإسلام ولا كبير في أقصاها إلا وهو يعرف يعرف ذلك الرجل إنه خالد على حمدي ذاته و في شفيه صمامه به الظلما وجه الدنا وبحديه تتلئ الانواع واذا امتازت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 قدامكم. من ذا الذي رفع السيو فوق الرؤوس ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا في معابد الإفرانت كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار لم تنس افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا في ظل السيوف كأننا في ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار يا رب فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوار هيا شباب الحقي فاخذوا حدواه كان صغارنا يستقبلون الجيش في أدقة المدين واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا في يده غيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار ابن الوليد أعقمت أرحام النساء أن مثل خالد خالد ابن الوليد إنه السيف الذي سله الله على المشركين إنه خالد شيف الله المسلوم مات خالد ومات قبله وبعده كثير لكن أناس تموت ولا يدري عنهم أحد وأناس يموتون ويفجع العالم كلهم بموتهم صدى التمييز تقدم ابن الوليد ابن الوليد خطبة لفضيلة الشيخ خالد الراشد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 في المدينه نقلا على الهواء مباشره عن طريق الوحي النبي صلى الله عليه وسلم ينقل للمدينه اخبار المعركه لا اخبار الملاعب اخبار اخبار المعركة فقلوب المسلمين كلها كانت معلقه في أرض الجهاد حتى الذين لم يكونوا هناك كانت قلوبهم معهم فالنبي صور ارض المعركه ويقول حمل الرايه زي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 فقد حمى وطيس المعركة وحمل الراية سيف من سيوف الله ولقد حمل وطيس يقول خالد تكسر في يدي يومها تسعة أسيار ولم يصمد في يدي إلا صحيفة يماني ثم بدأ الجيش طبق الخطة فصالوا يمنة ويسره ومئة مع خالد شقوا صفوف الروم وأحدثوا ثغرة في صفوفهم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 بل الكرار إن شاء الله بل الكرار إن شاء الله تأمل الصورة وانظر الفرق بين الأمث واليوم بالأمث كان صغارنا يستقبلون الجيش في أزقة المدينة كانوا يقولون لخالد ومن معه إلى أين يا فرار واليوم صغارنا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 نعمة عظيمة لا تقدر لا تقدر بثمن أبي الإسلام لا أبى سواه أبي الإسلام لا أبى لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميمي ثم بدأ بدأت الأصنام تتكسر حول الكعبة جاء الحق وزهق الباطل فاسترجع خالد مرة أخرى وتذكر تلك الأيام كنا نسجد للحجر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 وأبل الشباب والشيف بلاء حسنا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزاره ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن القضية ابتلا ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله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 لأن الذين كانوا هناك رجال لأن الذين تصدوا للأزمات وللمهمات رجال وأي رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اللهم اجعلنا منهم ثم بدأت فلول الروم وفارس بدأت ترسل سهامها على الدولة المسلمة بدأت تنف شريشها على تلك الدولة الفتية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 وصل والصراط مستقيم لمن اراد منكم ان يتقدم او يتاخر هذه سيره خالد على عجاله والا من اخبار خالد الشيء الكثير واخبار الابطال ابطال الاقوال والافعال مسطره في سطور التاريخ فقراؤ التاريخ فان في التاريخ عبر ظل قوم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 والله يعلم ما تصنعه سيف الله المسلوس ابن الوليد وثبله ما ملحر به زهار وبكفيه الصمصامات البتار يمحو به ظلماء وجه الدونا 129. ويأت لألاء الأنوار 120. وثبله ما مرحر به زهار 121. البتار 122. 129. بين الصفوف كأنه الإعصاب أشق الشهادة مخلصا ولساحيها دوما هو الكرار هيا شباب الحق فاخذوا حذواه كصفور عز للعولى قطاره يا غيما تحمل العارينات والاشرار <محن> هيا شباب الحق فخذوا حدواه حدواه <محن> كصوري عز للعلا <كتار> قد ما سارا في الحرب الضار سعبا ودعكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي المملكة العربية السعودية الرياض حي الملز صندوق بريد 2465 02 الرمز البريدي 113 12 هاتف 2919 29 ا وثناان تس واحد ثلاثاسة ثلاثة ثلاثة, ثلاثة وثناان تس واحد تس بع رب فس اثناان تس واحد خمسة خمسة تنتظر لهم ينتظر الاب تمر دقائق ساعات وساعات ايام محمد ليش تاخرتوا اختك وينها محمد تكلم وش فيك ما ترد تكلم اختك وين يبا أنا رحت للكلية ما لقيت أختي إيش شتقول الأب الصفت يده قال لهم عليها الإخوة سودت وجوههم عرضهم في خطر في خطر شربهم شربهم زنباح وزلة القدم القدم <تصفيق> البلاغ إلى أبطال الحسنة إلى الرجال الآمرين بالمعروف والنهين على المنكر الذي لا يضحون بأوقاتهم يضحون بحياتهم بسبيل المحافظة على السبيل فأعلنوا الجهاد نلبح عن هذه المسكينة يقول من بأسنا الحادث أصبحنا نراقب المخيمان اتجهنا إلى المخيم فإذا بنا نسمع صوت آذين ندخل المخيم يزيد الصوت نتجه إلى مكان الصوت إذا بها حفظة قد جعلت فيها هذه البنة قيدت يديها وقدميها في منظر رهيب في منظر محزن في منظر مفزع لذة لم تكن سوى ساعة ثم لم تتم اغبطته على الذهب والله بكينا وحزننا لهذا المنظر لما راتنا بكت بكت بكت قالت ليتني مت قبل هذا لا تذهبوا بي لا باي وجه حرامي وباي عين رمضي وباي اذن اسمع خطاب اخوانو اقتلوني دعوني دعوني يا موت دعوني انا اهل تحطت حياتي انت هتقتلوني ليتني ما ولا ولم أن يعيش جذي الهوى قسوة ظلمة سأمس يا, يا رب يا رب سترت علي وأنا أعصيك يا رب سترت علي وأنا أعصيك فلا تفضحني وقد تبت إليك يا رب اكفنيه بماشي يا رب <ؤسس> اثر <سؤال> علي في الدنيا ولا oh. في يجيب الرحم. الرحمن الرحيم وإذا سالك عبادي اني فان قريب في جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم السحر ذلك العالم المجهور, ذلك العالم المجهور. كان بعض السحرة يقطنون ويسكنون الغبور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 يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت حقا. كانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا تحكم على السحر بالإعدام حرقا في الميادين العام غرائم. أبشع وأقسى طريقة اتبع العقاب الساحر هي التي طبقتها محاكم التفتيش في أسبانيا يعلقونه من ساقي بعد ربط يديه الى جانبيه في عجله كبيره حقيقيه تقول عباره عن عباره عن ريح, عبارة عن ريح. الجسم الانسان به مسام ولذلك يمكن للشيطان ان يدخل من اي مكان في جسم الانسان خلق الانسان من صلصان كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وعندما يدخل الشيطان في بدن الانسان يتوجه مباشرة الى المخ وبحسب المهمة التي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 في غرفة مظلمة في غرفة ثم, يشعل ثم يشعل نارا ويضع على النار نوعا من البخور حسب الموضوع المطلوب إسماء لا تقتصر في المال لمدة أربعين يوما أو لمدة شهر فهمت؟ فإذا قال لك الراقي لا تقتصل بالماء لمدة أربعين يوم أو لمدة أسبوع أو لمدة أسبوعان فاعلم أنه ساحر, فأعلم أنه ساحر خبيث وأنواع سحر التفريق التفريق بين الرجل وأمه التفريق بين الرجل وأبيه التفريق بين الرجل وأخيه التفريق, وأخي. التفريق بين الرجل وصديقي التفريق بين الرجل وشريكه في التجارية التفريق بين الرجل وزوجته وهذا النوع أخطرها وأكثرها انتشارا ولا حول ولا قوة إلا بإخوص ورائب بأس بالجلسات الكهربائية في أثناء العلاج الطبي يعني في المستشفى عن طريق متخصص طبي فإنها تساعد على إذاء الجن وتعجيل الشفاء بأمر الله أعرض الزحر حب الوحدة الانطواء الكامل الصمت الدائم كراهية الاجتماعات الشرود الذهني الصداع الدائم الهدوء والسكون والخمول الدائم والغير طبيعي السحر ذلك العالم المجهول الحالة الأولى إما أن يصرع المريض على الفور وينضق على لسانه الشيطان الموكل بالسحر فعند ذلك تتعامل معه حسب ديانات السحر ذلك, السحر العالم, المجهول ذلك المجهول العالم المجهول محاضرة لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم اللعبة الجديدة يوم في بلادي لعبة منهم جديدة فاين الليبراليون والعلمانيون قتلوها ثم ساروا فاين الليبراليون والعلمانيون الذين يطنطنون صباح مساء الاقلام والفضائيات والقنوات والجرائد والمجلات عن حقوق المراه هل اشبعوا هذا الموضوع بحثا وحديثا وكلاما أم ان حقوق المرأة عندهم لا تتجاوز المضيفه في الطائره او القائده بالباخره او السائره لم نجد منها مفيدا أين هم عن صنع بيت وبلاد وعقيدا تلعبوا عن عارسات مليون وخمسمائة ألف فتاة فاتهن أمر الزواج أيهم أعظم, أيهم أعظم. هذه القضية أم قضية أن تكون الوراء عضو في سلك دبلوماسي أو في غرفة تجاري. والله لا نريدها عاطفة ولا حماس اللغبة الجديدة أين الذين يعنيهم شأن المرأة؟ أبقى 491 صك زواج و 634 صك طلاب واحد أليس هذا هو الذي يدعو إلى مراجعة شأن المرأة في تربيتها في سلوكها في معاملتها في تهيئتها للحياة الزوجية لم يبحث هذا أبدا نشرت إحدى الصحف المحلية عن فتاة سعودية وقعت الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية انها جريمه الاستطاف انها جريمه الاغتصاب انها جريمه الاغتصاب شاعر نور الصبح وجل بالظلال وشرقت شمس العطايا من جديد قامت الامور من بعد المنى والسرحات جريمة الاختطار تقول هذه المرأة ان وضعت على نوافذ حديد وأحكمت غضق الأبواب خوفها من هذه العصابة أن تختطف أحد أطفالها تقول فقمت من الليل جريمة شافها مجرم وخطط بانتقام واختطفها من على الجريمة الاختطار علينا عباد الله أن نتقي الله في هذه القضية علينا أن نحذر كل الحذر إلي سمعنا في حي من الأحياء أن شابا واقع في المخدرات سارعنا لعلاجه للتبليغ عنه سارعنا لتخويفه لتذكيره بالله سبحانه وتعالى جريمة الاختطار ويريد الذين يتبعون الشهوات أن وتميلوا ميلا عظيما